في كل خالقات رأيتك وفي كل جميل لامستك في كل خالقات رأيتك وفي كل جميل لامستك في حياتي كلها أعمالك رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك رأيتك جالتك كثيرا فجابتني طلبتك كثيرا فجيتني سألتك كثيرا فجابتني ta la to ke kaisi ran fage tani rafa tu ilaika yadi amsak aarftu ka shukar lakaa aarftu ka fitera dewa te adi fi hunu qalbi kara عرفتك في اقترابي وابتعادي في حلو قلبك رغم عنادي تفرح لتوباتي يوم ميلادي عرفتك شكرا لك سمعت صوتك يمس في اذني أحسست نبضك في عروقي يدي سمعت صوتك يمس في اذنيا احسست نبضك في عروق يدي تنفذتك نسيما في رئتي تو کالا میں تو ک عرفت